قال ربي إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت البوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال آيَتُكَ ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة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 من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مشتقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 وَإِذْ تَنَجَّيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ فَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا وَرَبِّكُمَا لَعَلَّنَا نُنْضَرُ فَأَخَذَهُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَكُلًا جعلنا نبيا وَمَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا مَجْدًا جَعَلْنَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْتَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا بَنَا دَيْنَا هُم طور الى يمين وقربنا هنا جيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا اذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا ما كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفع مكانا عليا.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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيا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 لا يسبعون فيها لغبا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتمزل إلا بأمر ربك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 ويقول الإنسان أإذا ما مدت لس فخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فما ربك لا نحشرنهم الشياطين ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثيا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن نُّؤْمِنَ مَا لَوَّ وَلَدَا اطَّلَعَ عَلَى غَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ند فكم اهلكنا قبلهم من قرن